إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهيرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجعِرُ الَّذينَ تَبَعُوكَ فَوَقَ الَّذينَ كَفَروا إلَى يَومِ الْقِيامةِ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْفُونَ